rahdiyya ma ghanna qabl waqt madiyya allah innaka من يلوم من من الحب لا سجيد غدي الغشيم لو ما هو رعي العرف ذرا بريحالي لا قبر الليل همي بتدي له علي ارقاب نجومه ولي من اسها Fariha aliela aqbar al God Salamidu, قصة اجهدي حال ما بيني وبينه من الحظ اقشرا والحبيب الليل وصله تقصة اجهدي حال ما بيني وبينه من الحظ اقشرا انقطى حبل المنيه همر يدي سبت اللي بلغتي عهد كم حبيب ذاق في حبها العشاني دي وكم حبيب ذاق الحب موجع ودارى كم حبيب ذاق og حبيب